وَمَااءُ بَجئُ نَفْسك وَم بَْجءُ نَفْك إِ نَنفسْسَلَ أَن النارَةُ بِالسُءِ إِلاا ماَا رَحمَ رَضّك إِ نَفتَلَ ربي ان ربي غفور رحيم ان ربي غفور رحيم وقال الملك توني به استخلص لي نفسي وقال الملك توني به استخلص لي نفسي فلما كلمه قال ان كاليوم لدينا مكين امين فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض قال جعل حفيظ عليم اني حفيظ عليم وكذلك مكناليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء وكذلك مكناليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء مُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ مُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا نُضِيعُ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له وجاء إحوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وظلهم منكرون ولما جهدهم بجهادهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ولما جهدهم بجهادهم قال كفّ لكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزلين إن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا تَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ إِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا تَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّنَا لَ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذَم قَلَبُ إِلَ أَهْلِهِم لعََّهُم يَجِعون إِذَم قَلَم إِلَ لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من ملكين فأرسل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون